الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله باب الصداق عن أنت بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعده فالصداق ويقال أيضا الصداق وذلك يقال لما يعطى للمرأة من العوض الواجب بعقد النكاح أو ما ألحق به ما ألحق به مثل الوط بالشبهة، فهذا الذي يعطى لها في مقابل هذا يقال له الصداق، فهو على هذا الاعتبار مال يجب للمرأة بالنكاح أو الوضع عندما يقتصر في الصداق على المال، وعندما يوسع الصداق وهو الأرجح كما سيأتي يعبر بعبارة أوسع من التعبير بالمال فيقول العوض مثلا الذي يعطى للمرأة بموجب عقد النكاح وما ألحق به ويقال له أيضا صدقه وهكذا يقال له أيضا صدقه وربما سمي بهذا لأنه دليل على صدق الرغبة في هذه المرأة كما قيل الصدقه صدقه بعض أهل العلم يقولون لأنها تدل على صدق الإيمان دعوة الإيمان عند هذا الإنسان الذي يتصدق، فالمال حبيب إلى النفوس، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والاقدام قد تالوا، مع أنه لا يصح أن الجود يفقر ولا الاقدام قد تال، لكن هكذا في نظر هذا الشاعر، فبذل المال دليل على صدق دعوة الإيمان من هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، فإذا بذل مهجته. كان ذلك شهادة فهو أبلغ وأعظم في الدلاله على صدق إيمانه وعلى كل حال لا شك أن بذل المال يدل على صدق الرغبه، ولذلك ذهب بعض أهل العلم كما سيأتي إلى أن هذا المال الذي يدفع ينبغي أن يكون مالا معتبرا له شأن وله قيمة وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى والفقهة رحمه الله يذكرون أسماء للصداق غير هذا الاسم كالنحلة والمهر والحباء والعقر والنكاح والطول والأجر والفريضة وهكذا على كل حال العلاقة وهذه الأسماء عند التأمل قد يناقش بعضها ولا يسلم بأنه من أسماء الصداق إما لأنها أطلقت على معنى آخر وآت النساء صدقاتهن نحلة ما المقصود به يعني عطية مثلا لا يكون ذلك على سبيل الإعارة أو القرض أو ال نعم وفا المهر هو الصداق صدقاتهن وهكذا أيضا ما يقال العقر مثلا فهو ما يعطى للمرأة التي وطئت بشبه وليس كل ما يعطى للمرأة يقال له عقر وهكذا تسميته بالنكاح أيضا قد لا يخلو من إشكال إلى غير ذلك وليس هذا هو المقصود لكن من أشهر الأسماء المهر الأجر الصداق الحباء هذه من أسمائه المعروفة المشهورة والله تعالى أعلم وقد جمع بعض هذه الأسماء أو هذه الأسماء بعضهم ببيت صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق هذه تسعة على كل حال يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. جعل عتقها صداقها. جعل العتق هو الصداق ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها من غير صداق وإن اكتفى بالعتق. وأهل العلم لم يتفقوا على هذا المعنى الذي هو ظاهر هذا الحديث حتى إن بعض من أخذ بظاهره قال إن ذلك من قبيل الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لكل أحد بل لابد من عوض معلوم وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها على قيمتها لكن أيضاً تبقى القيمة غير محددة فقالوا هذا من خصائصه بهذا الاعتبار وإلا لابد أن يكون كما في البيع والإيجارة ونحو ذلك لابد من معرفة الثمن والمثمن فكذلك في الصداق من باب أولى لابد فيه من معرفة القيمة وكون القيمة هنا غير معلومة قالوا هذا أيضاً من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما لو كانت قيمتها معلومة فتزوجها على فاعتقها على هذا الأساس على أن يجعل عتقها هو الصداق وبعضهم يقول أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنس رضي الله تعالى عنه عبر بما علم أو تكلم بحسب ما علم و. لهذا اختلفوا في جعل العتق هو الصداق هل يصح ذلك أو لا أو لا بد من تحديد المهر وهذا نظروا إليه باعتبارات عدة نظروا إليه من جهة أن هذا العتق الآن إذا قال لها إذا أراد أن يعتقها ويجعل العتق هو الصداق قالوا هي أمه وهي مملوكة له هي لا تملك أصلا أن تزوج نفسها منه أو أن لا تزوج نفسها منه هي أمه ومملوكته فإذا قال لها اعتق اعتقك اعتقكي ثم أجعل عتقك صداقا فهي في حال الرق لم تتهيأ لهذا أصلا فإذا اعتقها فهي حرة تملك نفسها وتملك أمرها وتوافق أو ما توافق فقالوا أين العقد وقد تمتنع منه وتقول لا أريدك طبعا في هذه الحالة لو امتنعت منه يقولون إنها, إنها تعوضه بقيمتها لكن هل يلزم ذلك من جهة النكاح هل يكون ذلك ملزما لها أو لا يكون ملزما لها أكثر أهل العلم يقولون لا يلزمها التزوج به وال... وظاهر الحديث أن ذلك صحيح ولا إشكال فيه والأصل عدم الخصوصية والأصل حمل الحديث على ظاهره وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل العتق هو الصداق فمن أعتق أمته على أن يكون هذا العتق هو الصداق فإن ذلك يكون كما قال ولا تملك هي الامتناع أصلاً ويقع النكاح بهذا وكون ال القيمة غير معروفة هذا هذا ليس بلازم يكفي أن يكفي أن تحصل على حريتها وهي أغلى من كل شيء بالنسبة إليها فهذا شيء معلوم بالنسبة لها الحرية هي الثمن فلا يشترط أن يكون أن تكون قيمة هذه الأمه معلومة لأنه لا يريد أن يبيعها لإنسان آخر فيقال لابد من معرفة القيمة لابد من معرفة الثمن مثلا وإنما الثمن هو الحرية فالأقرب الله تعالى أعلم أنه يجوز أن يعتق أمه ويجعل ذلك صداقا لها نعم وبهذا الاعتبار لم يكن الصداق هنا من قبيل المال إلا من نظر إلى القضية باعتبار أن هذه أما تباع وتشترى فلها قيمة فكانت هذه القيمة المقدرة لها هي الصداق فكانه أعطاها لمن اشتراها مثلا أو نحو ذلك فهكذا أيضا جعل صداقها هو العتق فكما أن المعتق يدفع القيمة فتكون حرة مثلا فهنا الصداق هو قيمتها فتكون القيمة هنا كأنها موجودة وإذا قلنا إن القيمة المقابل هنا في النكاح هو الحرية هو العتق فهذا يدل على أن النكاح على أن الصداق لا لا يشترط فيه أن يكون مالا وسيأتي ما يوضح هذا إن شاء الله هذا هو الراجح فالشاهد الخلاصة أنه يجوز للإنسان أن يعتق أمته ويكون ذلك صداقا لها ويلزمها ذلك وعلى كل حال لعل هذا القدر يكفي فيما يتعلق بهذا الحديث يعني هذه جعل عتقها صداقة لكن عامة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بل كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن صداق وكان وكان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين الأربعمائة إلى الخمسمئة درهم بين الأربعمائة إلى الخمسمئة درهم وهذا يمكن يقدر بريالات الفضة إذا قلنا مئة وإذا قلنا أربعمائة درهم يعني تساوي تقريباً مئة واثنعش ريال فضة. وإذا قلنا 500 درهم فهي تقارب أو تقدر بنحو 140 ريال فضة وهذا ليس بالشيء الكثير يعتبر قليل نعم ونعم وعن سهل بن سعدين الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأة فقالت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 فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن هذا حديث الواهبة جاءت امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكان له أن يتزوجها من غير, غير صداق فهذا لون أيضا وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام بنص القرآن لأن الله تبارك وتعالى قال وامرأة مؤمنة بوهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءته امرأة وقالت وهبت نفسي لك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 من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فلتمس شيئا وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له إن الإزار قليل لا يصلح للمهر وإنما ذكر له معنى آخر وأن هذا الإزار إذا أعطاه إياه إذا أعطاه إياه لا يبقى له شيء يستتر به لكن لو قال عندي رداء تعطيها رداءي أو تعطيها إزار آخر فإن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتوجه إليه و فالشاهد أيضا حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلتمس شيئا وهذه نكرة في سياق الإثبات تصدق على القليل والكثير يقع هذا على القليل والكثير التمس شيئا ويوضحه ما بعده قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد وهذا صريح لأن خاتم الحديد ليس له شأن وليس له قيمة ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك على سبيل المبالغة فقط وإلا لابد أن يكون المهر له اعتبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق قال له التمس شيئا ولما ذكر الإزار قال له ما قال فكل هذا يدل على أن الصداق يمكن أن يكون بالشيء اليسير ويدل على هذا أيضا حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم ما زلنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهى عنه نهى عن المتعة يعني كانوا نكاح المتعة بالقبضة من التمر ونحو ذلك وهذا شيء يسير وهو عقد أيضا ويقال له نكاح فوقع على الشيء اليسير يقع على الثوب ويقع على القبضة من التمر والشعير فدل ذلك على أنه يصدق على اليسير من المال بل يكون على المنافع كما سيأتي فأما ما ذهب وهذا الذي عليه عامة أهل العلم هو قول الجمهور أنه يصح بالقليل ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه لا يكون بالشيء اليسير التافه كالخاتم من الحديد ونحو ذلك فإنهم قالوا احتجوا بحجج حدده بعضهم بربع دينار أو نحو هذا احتجوا بأن مثل هذا فيه انتهاك لعضو فكذلك السرقة تقطع بربع دينار تقطع اليد فاستبيح العضو بسرقة ربع دينار فما فوق فقالوا هنا ما يستباح الوضع إلا بربع دينار فما فوق وهذا يختلف بطبيعة الحال هنا نكاح وهنا جريمة هنا شيء مطلوب شرعاً واستبيح به العضو بإذن الله عز وجل وهناك أمر وقع على سبيل العقوبة وهو جزاء للسرقة تقطع فيه اليد ففرق بين هذا يقال له قياس مع الفارق وهكذا ما قد يستدل به من أن الله تبارك وتعالى حينما ذكر المهر أو حينما ذكر المال الذي يعطى لها نعم يعني لم يعني ذكره في يقول واتوا النساء صدقاتهن نحله و الله عز وجل قال أن تبتهو بأموالكم محصنين أن تبتق يقولون ما يعني يصدق أن يكون يقال له مال على الشيء التافه الحقيير أن تبتهو بأموالكم نعم فلا بد أن يكون شيء له قيمة وال وهكذا الذي يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يقول لو كان هذا يحصل بشيء تافه كن أعطاه مسواك نعم أو أعطاها طرفا من ثوبه قطعة من ثوبه أو أعطاها درهما فمثل هذا لا يباح له لو كان ذلك جائزا لم يبح له أن يتزوج الأمة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات عن الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم قل لو كان الأمر بأقل الأشياء بالتوافه كان محتاج إلى أن يصبر نفسه ويصوم وهو أمر نقتور عليه الواقع أن مثل هذه الإرادات أنها لا تقوم بها حجه الله تعالى أعلم وذلك أن الله عز وجل قال أن تبتغوا بأموالكم فذلك يصدق على كل ما يتمول ومن من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات لم يجد شيئا يزوج به ما وجد شيئا يزوج به وكثير من الناس عامة الناس لا يزوجون بالشيء التافه أو بالشيء اليسير لا يقبلون هذا ولربما يأنفون منه ولو كانوا في غنى لو كانوا أغنية فكثير من الناس الذين يعانون من قلة ذات اليد إلى يومنا هذا لا يجد من يزوجه بريال وبنص ريال بحيث أنه يقول والله أنا مقتدر على الزواج أبدا بل يحتاج أن يصبر أو لربما يقترض من الناس أو لربما يأخذ من الصدقات والزكوات حتى يستطيع يجمع له مهرا فهذا شيء مشاهد يعيشه الناس ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج كثير من الناس الآن لو وجه السؤال للموجودين ربما بعضهم يقول أنا لا أستطيع ليس عندي القدرة فأنا مخاطب بالجملة الأخرى ويقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فعليه فهو هل بمجرد ما تتوق نفسه للزواج وبمجرد ما يدفع شيئا يسيرا تافها سيجد الناس يقبلون عليه أبدا فيتعذر عليه النكاح بسبب ذلك والله تعالى أعلم وعلى كل حال هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فالتمس ولو خاتما من حديد نعم لا لا لا الخاتم من حديد هنا التمس ولو خاتم هل هذا يدل على أن الخاتم من الحديد يجوز أن يلبس التمس ولو خاتما من حديد يقال ذلك ليس بلازم وفرق بين الاستعمال وبين الاتخاذ فيمكن أن يعطيها خاتما من حديد ولكن لا يعني أنها تلبس هذا الخاتم يمكن, الخاتم يمكن أن تبيع هذا الخاتم تستفيد من ثمنه نعم أو تبقيه عندها والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب أنكر ذلك عليه وأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر هذا حلية أهل النار نعم و. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد نعم يقول لا حجة فيه لمن تمسك به وجعله اعتبره دليلا على الجواز نعم وذكر نحوا مما ذكرت ويمكن أن يكون هذا قبل التحريم قبل التحريم اللبس الخاتم من الحديد وعلى كل حال عندنا أدلة واضحة تدل على أن الخاتم الحديد لا يجوز للإنسان أن يلبسه الحديث السابق أنه حلية أهل النار ولا يجوز الإنسان أن يتشبه بأهل النار نعم وكذلك أيضا حديث معيطيب وهو الذي يقوم على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر بأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملويا عليه من الفضة فإن هذا لا يستدل به أيضا على جواز الخاتم من الحديد من أهل العلم من قال إنه إذا خالطه فضة فيجوز وإنما الممنوع ما كان من الحديد الخالص ويمكن أن يقال أيضا بأن مخاطبون بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا تعارض القول والفعل فالقول في حقنا مقدم نعم وعلى كل حال قد يكون هذا أيضا في البداية والنبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه كما هو معلوم من الفضة طيب هنا قال فالتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن لما معك من القرآن لاحظ الآن هذا مهم مال وهذا يدل على أن المهر لا يشترط أن يكون لا يشترط أن يكون مالا فكل ما صح ثمنا أو أجره صح أن يكون مهرا كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجره صح أن يكون مهرا لو قال أعطيك هذه الأرض هذا يصلح يصلح أن يكون ثمنا أعطيك هذا الفرس، أعطيك هذا الجهاز، أعطيك عشرة آلاف هذا لا إشكال فيه، أو أجراً لو أنه قال لها أعطيك نعم، أعطيك هذه الدار سنة كاملة تؤجرها أو تسكنها. أو قال لها أعطيكي هذه المحلات التجارية ثلاث سنوات ثلاث سنوات فهذا يصلح أن يكون أن يكون مهرا ولا يقال أن هذا غير معلوم القيمة ذلك أهل الخبرة يعرفون مثل هذه الأمور فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا فالتعليم يصح أن يكون أجرة ولا ما يصح يصح هذا عمل وتعرفون ما قص الله تبارك وتعالى من خبر موسى صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل الصالح إن يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت فمن عندك فصار المهر هو عبارة عن إجارة عن عمل ولا يقال هنا إن المنتفع هو الأب والمرأة ما هو العوض بالنسبة إليها قال هي منتفعة باعتبار أنها هي التي كانت ترعى الغنم وهي التي كانت تغرف بالدلاء للسقي سقي هذه البهائم فانتفعت بذلك واستراحت فكان نفع ذلك يرجع إليها في الواقع لا لأبيها نعم فهذا يدل على كل حال على أن المنفع يجوز أن تكون صداقا نعم. لكن لو أنه عجز عن تعليمها القدر المتفق عليه قال أنا أزوجك هذه البنت على أن تحفظها كتاب الله أنت حافظ تحفظها كتاب الله فوجد أن حافظتها ضعيفة وما عندها استعداد أو هو حصلت له أمور فشغل ولم يجد وقتا لتعليمها فماذا يصنع هنا هل يقال لها مهر المثل أو أجرة المثل هنا عمل محدد هل لها مهر المثل ولا أجرة المثل يكون لها أجرة المثل هذا التعليم تحفيظ القرآن لمثلها كم يمكن أن يبذل فيه فتستحق ذلك قال تفضلي هذه أجرة لتحفيظ القرآن كاملا يمكن أن يكون هذا مثلا بعشرين ألف نأتي لك بمحفظة ونعطيها هذا أو نقصط عليها هذا حتى تحفظين القرآن نعم. لكن لو أنه سمى لها شيئا باطلا لا يجوز لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا اتخاذه مثلا أو نحو ذلك فهنا يكون لها مهر المثل مهر المثل فهذا يختلف يعني لو أنه قال لها مثلا أنا أعطيك مهرا نعم هذا الكلب كلب صيد وكلب حراسة أو كلب بوليسي كما يقال يمكن يسوى هذا الكلب سبعين ألف أو أكثر فهل يصح هنا؟ هذا لا يصح إن لا يكون لا لا لا ثمن ولا أجرة فهنا يقال يثبت لها مهر المثل يثبت لها مهر المثل وهكذا فعلى كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لماذا لا تنتظر ثم بعد ذلك إذا وجدت شيئا فيما بعد يكون دين في ذمتك تعطيها مثلا أربعمائة درهم أو خمسمائة درهم اعمل واشتغل أنا أزوجكها الآن ويبقى دين في ذمتك لها هذا المهر يفهم منه أن المهر لم يؤجله مع أن هذا يجوز لو قال أنا أريد أن أتزوج والمهر مؤخر يجوز ولا ما يجوز يجوز فإن حدد له وقت فإنه يلزم بالوقت المحدد لو قال مؤخر إلى نهاية العام أو مؤخر إلى أن تأتيني يأتيني راتبي مثلا آخر الشهر أو قال هذا مؤخر إلى أن مثلا لو أنه قال مؤخر وأطلق فالمطلق يلزم متى؟ يلزم بالفرقة إما بالموت أو بالطلاق أو بغيره من الفراق إذا حصل فراق بين الزوجين كالخلع مثلا أو اللعان فعندئذ يلزم إذا حصل الفراق لازم المهر المؤخر إذا ما حدد بوقت معين أما إذا حدد بوقت معين بعد سنة أو عشر سنوات فإذا جاء الأجل وجب الشاهد أن يجوز أن يكون المهر معجل أو مؤخر أو مقصد لكن الأفضل أن ينجز هذا استنبط الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من هذا الحديث أنه السلام ما أخره نعم. وما قال للشباب تزوجوا بمهر مؤخر وذلك والله تعالى أعلم باعتبار أنه يستبيح بضعها نعم فهذا أول ما ما يعجل به العوض والعلم عند الله عزوجل مع أنه يجوز كما سبق أن يكون مؤخرا وقوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها في بعض الروايات ملكتكها نعم وفي بعضها ملكتها فمن نظر إلى هذه الروايات قال يجوز التزويج بلفظة تمليك وعلى كل حال هذه واقعة واحدة محددة النبي صلى الله عليه وسلم عبر بعبارة من هذه العبارات والذي عليه عامة الرواة هو قوله زوجتكها ولهذا من أهل العلم قال لا يصح أن يوقع الزواج أو العفوا العقد بلفظ التمليك ملكتكها والأقرب الله تعالى أعلم أنه يصح بكل ما يدل عليه بكل ما يدل عليه نعم فإذا عبر بعبارة تدل على الزواج نعم، فإنه فإن ذلك يصح إذا قصد به النكاح والعبيد وهذا الذي قال به طائفة من أهل العلم كالمالكية والأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلو عبر عنه وأعراف الناس تختلف في هذا يعني لو أنه عبر عنه بعبارة مثل قال لو قال مثلا أنكحتك أو زوجتك أو قال بل بعضهم يقول لو قال بعتك فضلا عن ملكتك باعتبار أنه يتملك البضع بهذا بمقتضى هذا العقد وهكذا سائر العبارات الدالة على هذا المعنى وأعراف الناس كما سبق تتفاوت وتختلف كل ما يدل عليه مما يكون للتأبيد فإنه يكون صحيحا واضح لو قال أعطيتك ابنتي أعطيتك أو قال وهبتك ابنتي عبر بهذا ويقصد به الزواج تزويج فإن هذا يصح نعم والله تعالى أعلى. لا تفضل. أنا ناس بن مالك رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ فقال يا رسول الله تزوجتُ مرأة فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نوات من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاه نعم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران يعني أثر لون الزعفران والزعفران معروف وطيب النساء ما كان له لون دون الرائحة اعتبار أنها أصابع، نعم فهذا يمكن أن يكون قد لحقه من إمرأته، لحقه من إمرأته. ولكن هل هذا يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتطيب بطيب المرأة؟ كثير من الناس يسأل عن في قضايا التشبه. يقول استعمال الأطياب النسائية والمرأة للطيب الرجالي هل هذا في تشبه أو لا؟ الأقرب والله أعلم من هذا ليس فيه تشبه ويدل عليه حديث الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طيبه أو طيب أهله فيجوز أن يتزوج عفوا أن يتطيب من طيب من طيب أهله نعم قال عليه ردع زعفران في بعض الألفاظ وظهر صفره يعني أثر صفره ولهذا جاء مصرحا به في بعض الروايات أثر صفرة هكذا نعم وفي بعضها وضر خلوق والخلوق هو الطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يم يعني ما شأنك يستفهم عن حاله بسبب ما رأى عليه من الأثر فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب يمكن يستدل بهذا على أن الصدق أمر متقرر لازم ولهذا لم يسأله هل أصدقتها أو لا قال ما أصدقتها فقال وزن نواة من ذهب بعضهم قال النواة المقصود بها نواة التمر فوزنها من الذهب لكن هذا يشكل عليه أن النواة التمر يتفاوت، منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير، فلا ينضبط بهذا الاعتبار. والذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا ليس المقصود به نواة التمر وإنما هو مقدار معلوم عندهم، وإن اختلفوا في تحديد هذا المقدار، فبعضهم يقول هو ذهب. بوزن خمسة دراهم وبعضهم يقول ليس بذهب وإنما ما يعادله من الدراهم وهي مقدرة بخمسة وليس المقصود به الذهب على كل حال أكثر أهل العلم يقولون هو ذهب وزنه خمسة دراهم فيها قطعة من الذهب بهذا الوزن وعموما هذا الحديث من الحديث التي تدل كما سبق على أن المهر يمكن أن يكون يسيرا قليلا فإن خمسة دراهم قليلة جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن عليه مع أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة لم يكن فقيرا مثل ذلك الرجل الذي لم يجد ولا خاتما من حديد ومع ذلك أعطاها هذا المقدار اليسير وزنوات من الذهب وعلى كل حال بعضهم يقدره بربع دينار هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك دعا له بالبركة وهذا يدل على أنه من السنة أن يقال لمن تزوج بارك الله لك وإذا قال هذا القدر أجزأه وصح يكون وافق السنة فإن زاد قال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير فهو أكمل فالحاصل أنه يشرع أن يدعى له بالبركة يدعى وهذا هو التبريك والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في ما يتعلق بالعين إذا رأى من أخيه ما يعجبه فليبرك عليه معنى يبرك عليه يعني أن يدعو له بالبركة يقول بارك الله عليك بارك الله لك أسأل الله لك البركة أسأل الله أن يبارك لك في هذا الشيء هذا معنى يبرك عليه كثير من الناس يقولون ما شاء الله تبارك الله وهذا غير صحيح في هذا الموطن ولا تندفع به العين وبعضهم إذا رأى أحدا كأنه قد لفت يعني نظره ما رأى قال قل ما شاء الله تبارك الله وهذا ما يحصل به المقصود وإنما يقول ادعو بالبركة قل بارك الله لك بارك الله عليك نعم وما أشبه ذلك هذا هو المطلوب هذا هو المشروع فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له البركة وقال له أولم ولو أولم ولو بشاه لاحظوا هنا أمر والأصل أن الأمر للوجوب إلا أن عامة أهل العلم جمهور لم يحمله على الوجوب والصارف عندهم قالوا بأن هذا هذا الطعام الذي يصنع الوليمة إنما هي تفعل لإعلان السرور والحبور وجمع الناس من أجل الإحسان إليهم ونحو ذلك وذلك لا يجب عليه إنما الواجب هو النفقة الواجبة والزكاة وما أشبه ذلك من العلائق المالية وأما هذا فلا يجب لكن والله تعالى أعلم أن مثل هذا لا يصلح أن يكون صارفا بهذا الأمر الصريح أو لم ولو بشاه والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان عليه الصلاة والسلام إذا تزوج أولم على. ولا يشترط أن يكون ذلك بشات لكن من كان مقتدرا فاللائق أن يكون ذلك بشات أو أكثر بحسب حاله من عسره ويسره وأولئك الذين يريد أن يدعوهم لكن لو أنه لم يضع شاتا وإنما دع الناس على خبز ودعاهم على أشياء أخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض في في بعض زواجاته، فإن هذا لا أشكال فيه، نعم، ولهذا الأقرب الله تعالى أعلم أن هذا الأمر لوجوب وأن الوليمة للعرس أنها واجبة، ولو كان ذلك يسيرا، بحيث يعني ما نسميه اليوم بالزواج العائلي. يذبح شات ويدعو عليها أهله أو نحو ذلك أو أهل المرأة فهذا أمر مطلوب شرعا ووقت هذه الوليمة من أهل العلم يقول عند العقد ومنهم من يقول بعد العقد ومنهم من يقول بعد الدخول ومنهم من يقول قبل يعني الدخول بين يديه بمعنى أنه يولم ثم يدخل كما هو حال الناس اليوم والأمر في هذا واسع والذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يولم بعد الدخول يكون من الغد يعني والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لعبد الرحمن بن عوف بعد ما تزوج أولم ولو بشه لكن هذا لا يحتج به بمجرده على أن السنة فيها أن تكون بعد الدخول بمجرد هذا الحديث والسبب أنه لم يولم فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك نعم والأمر في هذا على كل حال واسع وقوله صلى الله عليه وسلم له أولم ولو بشاة يدل على أن ذلك يتوجه إلى من أن يتوجه إلى الرجل ولا تطالب به المرأة وأولياء المرأة وأعراف الناس في هذا تختلف فمن الناس في يومنا هذا من عادتهم أن الوليمة تكون على أهل المرأة ومنهم من تكون على الزوج ولا فإذا كان المقام مقام المحاقة والمطالبة بمفاصل الحقوق فعند فعندئذ يقال هذا يجب على الرجل وإذا كانت المسألة بالتراضي ورضوا بما هم عليه من العادة والعرف أو هم طلبوا ذلك فأقامها أهل المرأة هذا لا إشكال فيه ويحصل به المقصود ولو أنه تبرع بها طرف ثالث وقال تكاليف الزواج المأدبه والوليمة وما يوضع فيه أنا ليس أتكفل به مساعدة لك فهذا أيضا لا إشكال فيه كل هذا واسع ولله الحمد نعم تفضل كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما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 وتخلية وإطلاق وتسريح ولهذا يقال إنه مشتق من الإطلاق فإذا طلق امرأته معنى ذلك أنه خلى عنها وسرحها ولم تبقى في حباله فهو بمعنى الإرسال والترك هكذا أصل الاشتقاق والله تعالى أعلم ويمكن أن يعبر عن عنه بالمعنى الشرعي يقال هو حل عقدة التزويج أو بعضه حل عقدة التزويج أو بعضه الآن لما يقول لمرأته أنت طالق إذا كان هذا الطلاق هو آخر التطليقات آخر الثلاث يكون هذا حل يكون حلا لعقدة التجويج لعقد النكاح وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فهل هذا حل لها أو لبعضها لبعضها فهي تعتد منه نعم. وإذا كان الطلاق بائنا بالخلع مثلا تعرفون المرأة إذا حصل الخلع فإن الطلقة تكون بائنة سواء إذا أوقع بلفظ الطلاق يعني الخلع أو بلفظ الخلع أو نحو ذلك فمثل هذا يكون حلا لعقدة النكاح ولو كانت الطلقة واحدة المقصود أنه لو طلق المرأة قبل الدخول عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول يكون هذا حل لعقدة النكاح أو لبعضه ها؟ يكون حلا لعقدة النكاح وليس لبعضه لأنها تبين من بمجرد الطلاق طلق قبل الدخول ليس هناك عدة لا تكون رجعية ولا تعتد منه فهنا على كل حال يقول كتاب الطلاق الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة كما يذكر الفقهاء رحمهم الله تارة يكون مباحا وتارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مستحبا متى يكون الطلاق واجبا مثل إيش متى يجب الطلاق صورة من صور وجوب الطلاق نعم مثلا في حال الإله الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وهنا هذا الذي آلى من امرأته ينتظر أربعة أشهر فإن رجع وإلا فإنه يلزم إما بالرجعة أو بالطلاق هذه صورة طيب متى يكون الطلاق مستحبا متى يمكن أن تكون المرأة في حال من الضيق وعدم الموافقة وتكون مصلحتها بالطلاق. فهنا يستحب له أن يطلق ومتى يكون مباحا يكون مباحا إذا كانت المرأة لم تلائمه فله أن يطلقها ومتى يكون مكروها إذا طلقها من غير سبب الحديث الوارد في هذا أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح ولكن آية الإلاء التي ذكرتها آنفا الله عز وجل يقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق قال فإن الله سميع عليم فغاير بينهما ففهم منه بعض أهل العلم أن الطلاق ليس كالفيئة فيه شيء فلذلك قالوا إنه مكروه إن كان من غير سبب ومتى يكون محرما لو أنه طلق في الحي أو في طهر جامع فيه أو على قول عامة أهل العلم يكون محرما يطلقها وهي نفسها فإن هذا لا يجوز وهكذا كما سيأتي إذا طلقها ثلاثا فإن هذا لا يجوز أو طلق طلقتين إما بلفظ واحد أو بلفظين إما بالعطف أو بإسقاط حرف العطف ولو كان ذلك متفرقا أثناء عدة واحدة فإن هذا لا يجوز فالشاهد أن هذه الأحكام تجري فيه ومن أهل العلم أن يقول الأصل فيه على كل حال الكراهة لآية الإله التي ذكرتها آنفا وهذا الطلاق على كل حال منهما يكون طلاق بدعه ومنهم ما يكون طلاق سنة فالله عز وجل يقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة طلقوهن لعدتهن يعني إيش طلقوهن مستقبلات لعدتهن فطلاق السنة أن يطلق في طهر لم يجامع فيه أو يطلق وهي حامل هذا هو طلاق السنة وطلاق البدعة يقع على صور أي يطلق وهي حائض أو يطلق في طهر جامع فيه أو يطلق وهي نفسة على قول عامة أهل العلم أو يطلق في طهر قد سبق فيه لا قلنا طلق في طهر جامع فيه ذكرناها أو يطلق في طهر سبق فيه طلاق في حيث واضح لأن الرجل إذا طلق امرأة ويحائض نقول له هذا ما يجوز وأن صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال مره فليراجعها فهنا هل يجوز له أن يطلق في الطهر اللي بعده مباشرة الجواب لا بنص الحديث وإنما ينتظر الطهر هذا ثم تحيض ثم يأتي الطهر الذي بعده ثم يطلق فهذا كله كل هذه الصور من الطلاق لا تشرع ولا تجوز وهي محرمة ويقال لها طلاق طلاق بدعه نعم وذلك لحكمة الله تبارك وتعالى قدرها وعلمها ولو أن الناس أخذوا بمقتضى هذا أنا لا أشك أن ثلاث أرباع حالات الطلاق اللي موجود يعني تقلب ال المعادلة ثلاث أربع حالات الطلاق الموجودة أنها تنتفي، تنتفي، وذلك أن الرجل إذا طلق، إذا أراد أن يطلق وللأسف يعني لا تكاد تجد من يسأل عن هذا قبل أن يطلق، عامة الناس إنما يسألون عن يعني بعد إيقاع الطلاق، فنقول للرجل هذا لا تطلق إلا في طهر لم تجامع فيه، الآن انت غضبان تشاجر مع امرأته كثير من الناس يرمي عليها الطلاق ويمشي بل لا يكتفي بهذا يقول اذهبي لأهلك فنقول هذه المرأة حائض ولا طاهر إن قال حائض قلنا انتظر لين تطهر وريثما تطهر امرأته رجل هو يتوقي لجماعها ويكون الغضب أصلا قد انتهى أنتم لو ترون أسئلة هالرجال وهالناس يسأل عن أشياء شقت فيها فيما يتعلق بالطهر من الحيض أو كذا تجد أنه في حالة في غاية في حالة يرثا لها ينتظر بس متى تطهر نعم وإذا كانت طاهرا فنادرا يندر أنها تطهر من الحيض ولا يجامعها وإنما هو يجامعها فإذا غضب وراد أن يطلقها في هذا الطهر الذي جامعها فيه نقول له لا يجوز انتظر انتظر ماذا؟ نقول انتظر بين لينتحي تنتهي الطهر يمكن هذا أول يوم الشهر أو ثاني يوم بعضهم يحكي أنه طلق وهو يجامعها إلى هذا الحد في الدناء فالشاهد أنه نقول له اجلس هذا الطهر كله قد يكون ثلاث سابيع باقي لها في الطهر ثم تحيض ثم تطهر فعندئذ يكون الرجل لا طاقة له بالصبر عنها والغضب أين ذهب تلاشى فعندئذ لا يبقى طلاق، لا يطلق ثم إذا أصر وطلق نقول له تبقى عندك فترة العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تعتد في البيت عندك ولا يجوز أن تخرجها وهي كعدة الوفاة أو أشد عند بعض أهل العلم أبو حنيفة يرى أنها أشد من عدة الوفاة إلا أنها تتزين وتتجمل له لكن ما تخرج يقول أبو حنيفة رحمه الله لا تخرج ليلا ولا نهارا والأقرب الله أعلم أنه لأنها لا تخرج إلا لحاجة لا يقوم غيرها مقامها بها مع أكثر الخلق عن هذا غافلين أكثر الخلق عن هذا غافلون. فال فالشاهد أن هذه المرأة تبقى عنده هذه نمدة كلها ثلاثة قروء تحيد وتطهر تحيد وتطهر. من الذي يصبر عن هذا؟ لا أحد يصبر من الرجال. وهي عنده إلا إنسان لديه قناعة تامة أن هذه المرأة لا تصح له. لكن إذا ذهب بها إلى بيت أهلية بمجرد ما يطلقها. يبقى هذه عصابة وهذه عصابة يقوم أهلها معها غالبا وهو أهله معه ويبدأ الكلام يصل من أطراف حملة للشر والوشاية ويقول عنك وهكذا فلا سبيل إلى الرجعة إلا ما شاء الله على كل حال فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التغيض يدل على أنه يحرم أن تطلق المرأة في حال الحيض فالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حدود الله تبارك وتعالى وهنا قال ثم قال قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر قوله ليراجعها هذا أمر والأصل أن الأمر للوجوب كثير من أهل العلم قالوا إنه للاستحباب مدى لي المصارف قالوا النكاح لا يجب ابتداء فكذلك لا يجب الاستدامة فليس بملزم أن يراجعها ثم بعد ذلك يطلق إنشاء فكثير من أهل العلم قالوا بالاستحباب والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك للوجوب يجب عليه أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر هذه المسألة ذكرناها قبل قليل لاحظوا هذا طلق في في حيض قال حتى تطهر ما قال ثم يطلق قال ثم تحيض ثم تطهر إذن يشترط في الطهر الذي لم يجامع فيه ألا يسبق بطلاق في حيض هذا القدر واضح طيب ما العلة من منع الطلاق في فترة الحيض من أهل العلم من قال إن هذا يطول عليها العدة لأن هذا الحيض اللي طلق فيه أصلا غير محسوب فماذا تنتظر إذا قلنا القروء هي الأطهار إذا قلنا القروء هي الحيضات هذا الحيض غير محسوب تجلس ثلاث سابيع طهر بعده ثم بعد ذلك تبدأ الحيضه الأولى فتطول عليها العده بهذا الاعتبار ومن أهل العلم ذكر ملحظا آخر لكن كل هذه الأمور مستنبطة وليست قطعية ولم يرد فيها الدليل أصلا من أهل العلم قال إن الرجل إذا كانت امرأته في حالة الحيض فهو قد لا يميل إليها والمرأة قد تنفر المرأة تكون متوترة في فترة الحيض عادةً قد تنفر حتى من مباشرته أو من قربه منها فالنفوس تبقى مشدودة فهذا ما ظنه للزهد فيها وعدم مراجعتها ولذلك لا يطلق في فترة الحيض وعلى كل حال كما ذكرت لكم أيضاً من قبل بأن المعاشرة هي أقوى الأسباب الجالبة للمودة بين الزوجين وكل ما يذكر فهو دونها فإذا كانت المرأة في حال حيض فكيف يمكن أن تستجلب المودة ويمكن أن تزال أسباب الشحناء نعم هذا ما يمكن وعلى كل حال ليس هناك أبلغ في إزالة الشحناء ووحر الصدر بين الزوجين من من المعاشة. فالحصل أنه لا يطلق سواء كانت هذه العلة أو غير ذلك. هنا أيضا قال حتى تطهر ثم تحيض فتطهر طيب لماذا لا يطلق في الطهر الذي بعده؟ نطلق في حيض قلنا له لا. طيب. هل له أن يطلق في الطهر اللي بعدها أيضا الجواب لا لماذا من أهل العلم يقول أصلا هذه الحيضة هذا الطهر اللي بعد الطلاق اللي في الحيض هو تبع نعم هو تبع للحيض ولذلك لا يقع فيه لا يقع فيه الطلاق نعم ومن أهل العلم ذكر ملحظا آخر قال إنه انطلق لو لو أذن له الشارع بأن يطلق في هذا الطهر اللي بعد الحيض اللي طلق فيه فكأنه راجع من أجل فقط أن يطلق وإنما الشارع أراد أن يجعل له فسحة يمكنه معها البقاء مع هذه المرأة واستباحة الوطن فتكون عنده بعد هذه الطلقة اللي في الحيض يكون عنده طهر كامل لا يستطيع أن يطلق فيه تصور يأتيه طهر بعد الحيض ذي يمكن ثلاث تسابيع المرأة في حال طهر يمكن أن يجامعها بينما لو كان يجوز له أن يطلق ممكن يعدد الساعات بمجرد ما تقول إنها اغتسلت من الحيض يقول خلاص طلقتك لا نقول انتظر فترة الحيض الطهر هذه كلها ثم تحيد بعده ثم تطهر فإن شئت أن تطلع فعند مدة يستطيع فيها أن يجامع كذا فما يستطيع أن يمتنع منها هذه المدة أصلا إلا ذلك ترى كثير من الناس اللي يتزوج زوجة ثانية يتزوجونها في حالات بعد بعدم رأتها إما بالسفر أو بفترة النفاس أو نحو ذلك تأتيه جميعا وع الوساوس والخواطر ويبقى متلهفا يتوق أن يتزوج بامرأة أو نحو ذلك فإذا جاءت امرأته رجعت إليه ذهبت تلك الأوهام جميعا ووجد نفسه أمام الأمر الواقع مشكلات وصخب ونفقات ومطالبة بالعدل وأمور قد لا يطيقها نعم فيفشل في زواجه الثاني كثير من الناس هذه حالهم وعلى كل حال ومن أهل العلم أن يقول إنه منع من التطليق في الطهر الذي بعده عقوبة له وتعزيرا له نعم قد يكون هذا أو هذا العلم عند الله تبارك وتعالى لكن لماذا يمنع أيضا من أن يطلق في طهر جامع فيه نحن عرفنا لماذا يمنع من الطلاق في حيض أو الطهر الذي بعده لماذا يمنع من الطلاق الطلاق في طهر قد جامع فيه من أهل العلم أن يقول من أجل أن لا يرتبس على المرأة لأنه دام جامعها هي لا تدري هل تحمل فيكون العدة هي وضع الحمل أو أنها تعتد بالأقراء فيرتبس ذلك عليها قال وأيضا فيه أمر يتعلق بالرجل وهو أن هذا الجماع في هذا الطهر قد يحصل من حمل ثم بعد ذلك يغير رأيه ويرى أنه أخطأ حينما طلقها وقد حملت منه ويضطر إلى إبقائها من أجل الحمل مثلا لكن هذه الطلقة قد تكون هي النهاية قد تكون آخر طلقة نعم فيمنع من الطلاق في الطهر قد يكون لهذا وقد يكون لغيره نعم والله تعالى أعلم على كل حال هذه القضية هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تحيظ فتطر فإن بدا له أن يطلقها وفي رواية فإن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة كما أمر الله عز وجل يعني في طهر لم يجامع فيه ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن القروق المقصود بها الأطهار فتلك العدة الله عز وجل قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم قالوا هي الأطهار واحتجوا أيضا على هذا بأن الله عز وجل قال إذا طلقتم النساء قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو فالعدد مؤنث والقر إذا كان فسر بالحيضة فهي مؤنثة وإذا فسر بالطهر فهو مذكر فقالوا إنه قال ثلاثة فإذا كان العدد مؤنثا فإن المعدود يكون مذكرا أليس كذلك؟ فهنا معناه أن ثلاثة أي أطهار هذا احتج به بعض أهل العلم وإن كان هذا ليس بلازم يعني يمكن أن يجاب عنه بأن يقال إنه روعي اللفظ لفظ قر فإنها مذكرة والخلاف في هذه المسألة معروف على كل حال هنا قال نعم وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبت من طلاقها لاحظ حسبت من طلاقها إذا أخذنا بهذه الجملة، فإن هذا يمكن أن يستدل به، بل هو دليل في ظاهره على أن الطلاق في الطلاق البدعي أنه يقع. إذا طلق امرأة وهي حاد، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز. لكن هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ من أهل العلم من قال إن هذا الطلاق يقع، وهم عامة أهل العلم منهم الأئمة الأربعة. وقول الجمهور السواد الأعظم يقولون الطلاق البدعي يقع ومما يحتجون به هذا الحديث نعم وكذلك بهذه اللفظة نعم. وكذلك في أول الحديث لما قال مره فليراجعها قالوا الرجعة ما تكون إلا من إلا من طلاق فدل على أن الطلاق وقع ثم بعده تكون الرجعة فهو طلاق واقع وعلى كل حال يمكن أن يجاب عن هذا يعني من قال إنه لا يقع أجابوا عن هذه الأدلة قالوا إن قوله فحسبت نعم من الذي حسبها نعم قد يكون هذا فهمه نعم من فهمه لكنه ليس عن طريق الشارع إنما هو فهم واستنباط ولم يدل عليه الشارع ولم يصرح به ولم يأتي نص بذلك وأما قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها فقالوا الرجعة تاتي العدة معاني الله عز وجل قال في المطلقة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح الزوجا غيره فإن طلقها يعني الزوج الجديد فلا جناح عليهما أن يتراجع يعني تتراجع مع زوجها الأول فسماه رجعة مع أنه ابتداء نكاح كيف؟ زواج جديد فقال أن يتراجع وهذا من استعمال هذه اللفظة في القرآن و يدل على أنها لا تأتي بمعنى الرجعة التي فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها وهكذا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهبة التي مضت لما حديث النعمان بن بشير لما وهبه أبوه قال أرجعه فإذا قلنا أصلا أن الهبة هنا لا تقع وأنها لا تصح وأنها في غير محلها فكون أرجعه بمعنى رده نعم إلى مالك أو نحو ذلك، فهنا مرهف ليراجعها، أي أنها ترجع إليه، ولا يلزم أن يكون ذلك وقع أن يكون ذلك دليلا على وقوع الطلاق. نعم، هكذا أجابوا على كل حال ويستدل من يقول بأن الطلاق لا يقع أصلا في الطلاق البدعي، يستدلون بأدلة كثيرة، من أبرزها. يقولون النكاح متيقن وهذه قاعدة النكاح متيقن وهذا اليقين لا يمكن أن يرتفع بشك فمسألة وقوع الطلاق في الحيض قضية مختلفة فيها وليست قطعية ونحن عندنا نكاح متيقن فكيف نرفعه بشك وهذا يقال في أمثله صور كثيرة نعم ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تردد في هذه المسألة بسبب أنه إذا أوقع الطلاق يكون قد أحلها لزوج آخر أنه حلها لرجل أجنبي وحرمها على زوجها الذي أحلها الله عز وجل له وإذا لم يوقع الطلاق يكون قد أحلها لزوجها وقد تكون حرمت عليه فمثل هذه المسألة تبقى مترددة بين هذا وهذا وهذه من المسائل التي لا بد فيها من الترجيح يعني ما ما ما ينفع فيها الاحتياط مثل ما نقول في قراءة الفاتحة خلف الإمام ما ينفع فيه الذين يقولون لا يجوز له أن يقرأ يقول يأثم لأنه لأن الله يقول فاستمعوا له وأنصتوا والذين يقولون تجب القراءة يقولون صلاة لا تصح إن لم يقرأ فماذا يفعل في الاحتياط هنا نعم فهنا لابد من الترجيح ثم ايضا قالوا إن هذا طلاق لم يشرعه الله على الزوج فلا يكون نافذا يقول الآن لو واحد قال لوكيله وكل واحد قل طلق امراهتي نعم وكلتك بتطليقها في شهر محرم وذهب الرجل وطلقها في شهر اا صفر او في شهر الحجه فهل يقع الطلاق؟ الطلاق ما يقع ليه لأنه غير مأذون فيه فيقولنا الله عز وجل قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة فجعل له ضوابط فهذا الذي أوقعه في حال لا يرضاها الله عز وجل ولم يشرعها لا يقع طلاقه من باب أولى خالف فيه حكم الله ونحن نقول في ذلك الموكل لا يقع طلاقه لما خالف موكله فالله تبارك وتعالى من باب أولى وكذلك قالوا أنه يقتضي الفساد فمدى من هذا طلاق منه عنه محرم فإنه فاشد، فإنه وجاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنه فردها ولم يرها شيئا ردها ولم يرها شيئا لما حسبها تطليقه على كل حال المسألة فيها خلاف مشهور وعامة أهل العلم يرون أنه يقع والعلم عند الله عز وجل نعم نكمل ولا نتوقف نعم نكمل ولا نتوقف دعنا نقوم باقي حديث واحد ها فاقي حديث وبدأ باب العدة نودنا كل يوم نخلص أقل شيء خمسة أحاديث لكن هذه الأحاديث طويل الكلام عليها طويل ولا نتكلم على مسائل الطلاق نحتاج دورة طويلة والناس بحاجة إلى هذا تفاصيل أحكام الطلاق وتفاصيل أحكام النكاح لكن ما نطيل عليكم نتوقف عندكم أسئلة شيخة تحسب إذا طلقها في الحيض ثم في الطهر الراجعة وطلقها تحسب طلقة واحدة إذا طلقها في الحيض إذا قلنا أن الطلاق لا يقع أصلا جيد فإنها لا تحسب طلقة وإذا قلنا أنه يقع فتحسب طلقة والإشكال أنه الآن يعني هذه من الإرادات التي يريدها من يقول أنه لا يقع يقول يأمره بأي راجعها، ثم بعد ذلك يطلقها فيفوته بهذا طلقتان رجل لا يريدها فطلقها في حيض نقول راجعها علشان نطلقها مرة ثانية فتذهب عليه طلقتان الذي أظنه أقرب الله أعلم أن الطلاق لا يقع في الحيض ولا يقع في طهر لم يجامع فيه الطهر جمع فيه وأن هذا طلاق بدعي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولكن أنا لا أجيب الناس في هذا. أنا لا أجيب الناس في هذا ووحيلهم إلى القاضي أصلما سأل الطلاق تحتاج إلى حكم وستفصل والناس يتساهلون فيها وقد سمعت من بعض النساء أن زوجها طلقها تسعة مرات متفرقات في عدد مختلفة ولا زالت عنده. إحنا مت سأل كيف هذا تقول أهل رفضوا يستقبلوني عندك أطفال وعندك أولاد وين تجلسين اللعن وبعض النساء تقول طلقني ست مرات متفرقات في عدة نعم فالناس يتساهلون كثيرا وأكثر النساء تسأل عن الطلاق وإذا قيل لها يذهب زوجك إلى القاضي ويستفصل منه قالت زوجي لا يبالي ولا يريد أن يذهب إلى القاضي وأنا الآن ماذا أصنع أين نعم والله المستعان مسألة الجماع الجماع إذا جامعها من أهل العلم من يقول كأبي حنيفة رحمه الله بأنه إن جامع أو قبل أو باشر فإن ذلك يكون رجعة والذي عليه الجمهور أنه إن قصد به الرجعة قبل بنية الرجعة أو جامع بنية رجعة أنه يكون رجعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات هذا يقول أعمل بأحد الوظائف ولدخل وراتب والأحمد ولكن طلب مني مؤذن المسجد المجاور لي أن يوكلني بالقيام بالأذان بدلا عنه في المقابل سيعطيني أجرا عن هذا الأذان أرجو توضيح الأمر لي بالنسبة لهذا الأجر هل يجوز لي أن أخذه أم لا لأن قرأت بعض الأراء تمنع أخذ أجر عن الأذان أنا صلى مع توضيح الأمر مسألة أخذ الأجرة على هذه الأعمال قرب كالامامه والأذان تعليم القرآن ونحو هذا إن كان ذلك على سبيل المشارطة يقول لا أصلي لكم إلا بأجرة ولا أؤذن لكم إلا بأجرة فهذا لا يجوز وأما إذا كان هذا من قبيل الرزق الذي يعطى له من بيت المال مثلا أو أعطيها من غير أن يطلب ولا يشترط أعطوه إما جماعة المسجد أو وقف على المسجد أو نحو هذا دون أن يشترط عليهم فلا بأس أن يأخذ منه لا إشكال ده. هذه الصورة الواقعة المسؤول عنها الآن هذا إنسان وكل إليه الأذان ويريد أن يأتي بآخر ويقول له تؤذي المكاني واعطيك مال أنا لا أرى لهذا الأخ أن يفعل وكثير من المصالح ضاعت بهذه الطريقة ضاعت بهذه الطريقة، فهو يختبر الشخص وأهليّة هذا الإنسان أصلا للأذان، و... ثم بعد ذلك تكون النتيجة أنه يؤذن أناس إنسان آخر، ليس هو الذي وجرت له المقابلة، وليس هو الذي وافق عليه، وليس هو العيّن أصلا للمسجد، نعم، ف... يترك هذا أو يتبرع بالأذان بدون ما يأخذ مقابل. مؤقتا، لكن المؤذن هذا إما أنه يؤذن وما يتنازل صاحب المسجد ما هو القول الأرجح في قراءة الفاتحة وما مدى صحة هذا القول لا أجر لمن لا حسبة له هذه المسألة الفاتحة تكلمنا عنها من قبل وذكرت أن الذي أظن أنه أقرب الله تعالى أعلم أنها ركن سواء كان إنسان منفردا أو في حالة الاعتمام في الجهرية أو في السرية والخلاف قوي في المسألة ومعروف أما مسألة لا لمن لا حسبة لا فهذا ليس على أطلاقه وقد نبهت على هذا في عدد من المناسبات فمن التي تدل على هذا أن لا يشترط الاحتساب في كل الصور والأمثلة والنية نية القربة إلى الله عز وجل من الصور في هذا المرأة التي شقت التمرح بين بنتيها، فهذا بدافع الجبلة، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مخبرة عائشة في الحديث أنها قال دخلت الجنة أو قال وكذلك المرأة البغي من بني إسرائيل لما سقط الكلب ما ذكر أن احتسبت، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة لما سألوه عن هذا يأتي أحدنا شهوة ويكون قال رأيت من وضعها في حرام وهكذا من الرجل الذي كان يتصبب عرقا فقالوا لو كان ذلك في سبيل الله قال إن كان يقوم على أبوين كبير فهو في سبيل الله ولم يذكر النية وهذا يدل على أن الإنسان يؤجر على ما يزاوله من الأعمال الخيرة أو الأعمال التي تكون سببا لتحقيق واجب مثلا النفق على العيال ونحو ذلك فهو يكتسب والمرأة في بيت زوجها حينما تقوم بمؤن المنزل من كنس وغسل ونحو هذا فإن تؤجر ولو لم تحتسب إلا إن كانت له نية فاسدة نية الفاسدة له الرياء والسمعة فلو أنه بر أبويه مثلا ولم يحضر في قلبه التقرب إلى الله عز وجل نية القربة فإنه بهذا يؤجر لكن الأكمل من هذا أن توجد النية الله تعالى أعلم نعم. نعم. يأثم إذا أخرجها إلا ما ذكر الله عز وجل إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة بعضهم قال الفاحشة المبينة هنا في الآية هي التطاول على أحمائها تطاول على أحمائها ولهذا سيأتي في على كل حال أو لعله يأتي في الكلام على بعض الأحاديث التطاول على الأحمى تكون مرأة ذيئة منسونة وتؤذيهم فيجوز أن يبعدوها ومنهم من قال إلا أن يأتنا بفاحشة مبينة قال أن تقارف ما يجب عليها الحد فتخرج لإقامة الحد وبعضهم يقول الفاحشة المبينة هي التطاول على الزوج والنشوز عليه والإساءة إليه فعند ذلك يعني لا أبقاها عندها تكسر البيت وكما يفعل بعض النساء نعم ففي هذه الحالة يذهب بها إلى أهلها ليستريح هي تهتم هي تأثم. هي تهتم هي تهتم نعم مسألة الإشهاد عندنا الإشهاد في الطلاق وعندنا الإشهاد في الرجعة الإشهاد في الطلاق نعم أسهل من الإشهاد في الرجعة فالإشهاد في الطلاق سنة والإشهاد في الرجعة ذهب طائفا من أهل العلم إلى أنه واجب والأقرب الله تعالى أعلم أنه يستحب استحبابا مؤكدا والله تبارك وتعالى قد أمر به والسبب في أنه آكد من الإشهاد على الطلاق أن الرجل قد يموت وتدعي أنه راجعها وتطالب بالميراث. وين الإثبات هذه المرأة قد يموت زوجها وتحمل ويقال لها من أين تقول راجعني فإذا أشهد على الرجعة فعند ذلك تنتفي هذه الإشكالات نعم انتقلت إلى سؤال آخر الآن يشهد وبعده فالمسألة الرجعة إما أن تكون بالقول أو بالفعل على يأتي إن شاء الله نعم بالقول يقول راجعتك مثلا راجعت فلانة وقد لا يخاطبها بهذا وإنما يقول لشاهدين مثلا أشهد أني راجعت امرأتي بل لو تكلم هو وقال راجعت امرأتي نعم رددت امرأتي إلي إلى حبالي إلى عصمتي إلى مثلاً أو ما يعبر عن هذا ويدل عليه فلا إشكال وال... لو أنه راجعها بالفعل بالجماع بنية الرجعة فيشهد أنه راجع يقول يشهدوا أني راجعت امرأتي ف... أين والله أعلم السلام عليكم رحمة الله